والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدفرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في حافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا فيك إذا كرة خاسرة فإنما هي ذجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بإواد المخدث قوا <تصفيق> اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تذكى <تصفيق> وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه آية الكبرى فكذب وعصى ثم أجبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم لأعيا فأخذه الله نكال الآفرة والأولى إن في ذلك لعبرة من يخشى فعنتم أشد خلقا أن السماء بناها رفع سمكها فسوا وأغطش ليلها وأخرج ضحها، والأرض بعد ذلك دحما، أخرج منها ما وما ومرعها، والجبال أرضها متاع اللذوم ولأن يوم يتبثر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فعما من طغى وآتر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وعما من خاف مقام ربه ونمن نف عن الزوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا هُمْ نَعْلَمُ ثُمَّ يُنذِرُ من كأنهم يوم يرون ما لم يلبسوا إلا عشية، لم يلبسوا إلا عشية أو ضحمة.